إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئي ورجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون